هذه قصة عجيبة وقفت عليها القصة هذه يا أحبتي تحكي معاناة شباب أمتنا تحكي معاناة كثير من شبابنا اليوم في بيت الله الحرام وأنا متك على أحد الأعمدة جاني شاب الشاب هذا في وجه سمات الحزن يا الله جلس عندي قال السلام عليكم قلت عليكم السلام قال معك فلان الفلاني قلت معك ابو مالك سم امرني قال ابيك تعلمني كيف اادي العمره انا سبحان الله تعجبت شاب مسلم لا سعودي ما يعرف يؤدي العمرة ما يعرف يؤدي العمره سبحان الله بدات معه وبدات اعلمه حتى فرغت من تعليمه فسالني قال يا ابو مالك قلت نعم قال استغربت اني ما اعرف اسوي العمره قلت نعم والله استغربت قال انا قصتي عجيبه قلت يا اخي علمني وش فيك قال, قال انا, أنا كنت بياع يا الله وكنت املك اموال كثيره وكنت عندي اشياء يتمناها اي شاب في مثل سني وأي شاب يفكر مثل تفكيري وفي يوم من الايام وانا جالس مع الشباب والشراب والحشيش والحبوب وكل شيء وكنا جايبين حرمه لاجل ان نفعل بها الحرام يقول وحنا قاعدين نشرب قام احد الشباب يا الله قام احد الشباب نادى خوينا هذا قال يا نواف قال نواف نعم قال ابي البنت وفعلا قال سوي لي تبي وخذها ودخل الغرفه مرت العشر دقايق الاولى بعدين ربع ساعة بعد نصف ساعة يقول اطلاعة البنت تركض اطلاعة البنت تنكر يا نواف يا نواف الحق يا نواف الحق قلت وش فيه قالت الحق فلان طاح ما ندريش جام يقول سبحان الله دخلت أنا والشمام يقول جينا القناة خوينا متمدد متمدد على بطنه ما عليه شيء قعدنا نقلبه الولد ما يتحرك يا الله الولد ما يتحرك قلنا يمكن مكثر يمكن مكثر شراب قالنا احد الشباب قال لبسو خنطير بالمستشفى وفعلا لبسناه وشلناه وركبناه السياره ورحنا المستشفى يوم رحنا المستشفى ودخلناه للطوارئ سبحان الله جت الفاجعه الكبرى والطامه العظمى لما بحص على الطبيب قال لنا خويكم مات تذكر يا اخي الموت دوما تذكرنا وقال لي هات لي منظر الجواب تذكر يا اخي الموت دوما هل اعدت للقبر الجوابا ذكر فما جننا لم تؤخذ التقوى كابا ذكر يا هل اعددت للقدر الجواب فما عدن بالتمن اذا لم تؤخذ التقوى وكابا فيا ويحي اذا فارقت اهلي واحبابي ووسيت الترابة ألقى عارياً في ضيق لحد التالك كأني مرتديت يقول نواف يقول يوم سمعت الخبر هذا اقشعر جلدي يقول تذكرت ان خوي مات بكره انا بموت سبحان الله يقول والله يا ابو مالك والله يا ابو مالك كيف مر ملك الموت من بين يدينا ما شفناه حنا قاعد أنا والشباب بيني وبين الغرفة اشبار كيف مر ملك الموت ما شفناه وافتح الباب وهو مسكر يا الله وخذ روح خويه. بعدين جاء في نفسي قلت لي يا خذ روح خويه. قادر يا خذ روحه اللي يا روح خويه. قادر يا روحي يقول سبحان الله من هذيك الليله قلت لنخ وياي دربي ما هو دربكم وبعدين قررت اني اغير حياتي وابدلها قابلت احد الاخوان من اهل الصلاح وصحني وارشدني اني اجي بيت الله الحرام وانطرح بين يدي الله واتوب وانا جاي الان تائب ابو مالك قد سم قال أنا ما قد, شفت الح... ما قد شفت الكعبة على الطبيعة أبي أشوفه تكفل بتبشر وخدم ومسكت على يده وأنا فرحان بتوبة أخوي أخي نواف نعم الغالي كل إنسان يفرح بتوبة أخي المسلم ورحت أنا وياه لين وقفنا عند الكعبة والتبت عليه لقيت نواف ينتفض يا الله وجد حلاوة الإيمان قد ينتفض ويهلم يقول لا اله الا الله هذه الكعبه كيف رب الكعبه بعدين التفت علي قال لي يا ابو مالك قد سم قال تدري ايش بسوي بعد ما خلص العمره ها؟ قلت ايش بتسوي قال بروح لم يقبر رجلينها كان بروح لم يقبر رجلينها يا الله امي اللي دامت الويل مني والله لاعوضها كل اللي فات والله لا أبدل حسنها إلى فرح والله لا أخلي ولدها اللي كانت تشوف فيه المر وتذوق منه المر والله لا يشرح صدرها يا شابتنا يا هموم القلب ذوبي قد نوتي للمغيبي يا نبع الخلد بعد الشحوب جئت يا رب اشكو من ذنوبي كالجبال في ليل المعاصي عن محاري بالجلال فاقع فاعف عمن جاء يدعو في التجاء قطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نساله وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود إلى خالقنا رازقنا مولانا فريق جوال الخير يقدم والمرء ما يا رب على ميت وباكية لم يلبث أبد ذاك الميت يا رب باك على ميت وباكية لم لم يلبث بعد ذاك الميت أنبك ياه وربنا عنا حينا أحبته ما زال ينعى الى ان قيل قد نعيه ما زال ينعى قد لا إله إلا الله إن من أنفع الأشباب يا عباد الله التأمل في كتاب الله جل وعلا الأخذ بالقرآن والعب على القرآن والتمسك بالقرآن والسفر على القرآن وحفظ كلام الله جل وعلا كيف لا والله تعالى يقول في كتابه في سورة صاد كتاب أنزل الله إليك مبارك كل يتدبر آيات وليتذكر أهل الألباب وقال ربي جل تعظمته في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا وقال الله تعالى في كتابه في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كان الإمام محمد بن الواسع رحمه الله محمد بن الواسع الصوام القوام المجاهد النحرير رحمه الله إذا بكى من خشية الله وسالت دموعه على وجنتيه يأخذ بدموعه ويمسح بها جسده كل يأخذ دموعه التي هطلت من عينيه إجلالا وعظمه لله فيمسح بها جسده كله قال له أحبابه رحمك الله لما تصنع ذلك نراك حينما تبكي تأخذ دموعك وتمسح بها جسدك كله قال رحمه الله اسمع الرد روينا في الحديث يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار فأنا لا أريد أن يحرم الله تعالى عيناي فقط عن النار أريد جسدي كله تحرمه ربي عن النار فكان يأخذ بدموعه ويمسح بها جسم كله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله ثابت البناني بكى بكى بكى وأبكى حتى فسدت إحدى عينيه رحمه الله رحمة الله فلما مرض واتوا بالطبيب اليه وكشف عليه الطبيب قال هذا رجل ليس له عيش في الدنيا الا ثلاثه ايام بس وينتهي لقد فتت ذكر الموت كبده رحمه الله رحمه واسعه فسدت احدى عينيه من كثره ما يبكي الرجل قلبه رقيق خاشع يكن كان موتديا. موتديا. إن لم يكن كان موت لم يكن رائحًا بي كان موت الحمد لله رب السعيد ومن لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا. لم يسعد حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركّا. يا ابن آدى. في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول الله عز وجل يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أباني. يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مقبره فمن يعطي مثل الله يا اخوان ومن يعفو مثل ارحم الراحمين جلت عظمته نساله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يغفر لنا وان يتجاوز عن تقصيرنا في طاعته <تسجيل> اللهم إنا نسألك يا أرحم شقيا لم يسعد الله من بالتقوى فقات شقيا <تسجيل> كم غافل عن حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركابا لما هو كم غافل عن حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركابا لما هو يا تراه العين منقطع ما كل شيء يرى إلا لينضيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفته واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثماء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاو مقرؤوا كتابيا إني ظلمت اني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه كلوا وشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة دعوها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم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 لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإن